موقع ومنتديات رفيق الدر المشكلة الباري على ملخباري من كل جباري يا حارب الملا. المشكلة الباري على ملخباري من كل جباري يا حارب الملا. والدين ما يهزم واللي في جرزمزم. والعيش ما يلزم إن كان بهذال الله والدين ما يلزم واللي في جر والعيش ما يلزم إن كان بهذال الله إن كان بهذال الله. بهذ الله المشكلة البالية علا ما من كل جباري يا حارب الملل المشكل البغي علا ما من كل جباري يا حارب الملل اه وسيوفنا تباعنا وماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي يذل الدفاع تكبيرنا يسمع والباغي الذل والباغي الذل المشكل البريء علام الاخبري من كل جباري يا حارب الملل المشكل البريء علام الاخبري من كل جباري يا بدعوى رجالي تبذل الله الغالي، بدعوى هرجالي تبذل الله الغالي، المال وعيالي والنفس ترخص له، المال وعيالي والنفس ترخص له،, له نهر القدر جاري يا خوي يا جاري صبر. Nehre al qeder jari, المشكلة البالي علّا مأخبري من كل جباري يا حارب الملا.